Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. wal yusra, fal amran, nama t wa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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَايِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ فَأَرَبِّ السَّمَايِ وَلَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ ما هل تاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خِيفَةً قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين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 وَفِي عَادٍ نَذَرُسُلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكُوا مِن شَيْءٍ نَّتَتَّعْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَهُ كَرَمِيمٍ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حتى حين. فَعَتَوْا عَن مَرِضِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قبل إنهم كانوا فَبَنَيْنَا هَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَلَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ فَفِرُّونَ إِنَّ ٱللَّهَ حِينَ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبين. وَلَا تَجْعَلُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا الذين من قبلهم من رسول الله قالوا ساحر نوم جنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت vazker فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن ولنس أريد منهم من رزق وما أريد أن, يطعمون. إن